وجاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء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 وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُ بِالليْلِ وََّهَارِ وَبجغَوكُم مِنْ فَضْلِه إِ فِي ذَالِِكَ لآياتِ لِقَوْم يسمَون وَمِنْ آياتهِ يُركُمُ الْ البَغْقَ خَوْفَ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 فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتِنُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ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 ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الذياح مبشرات وليذيقكم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 فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ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 كَذَلِكَ كَوا لُؤفَكُون وَقَالََّ نَأوتُ الْعِلْمَ وَالهِمَانَ لَ قَدْلَ بِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَ يَْمِ البَعْث فَهذاَا يَوْمُ الْ البَعْثِ وَلََِّكُم كُنتُم لَا تَأَّمُون